نسأل الله فضله ورحمته قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك أيها الرسول إلا رجالا من البشر نوحي إليهم فلم نرسل رسلا من الملائكة وهذه سنتنا المضطردة وإن كنتم تنكرون ذلك فاسألوا أهل الكتب السابقة يخبروكم أن الرسل كان بشرا ولم يكونوا ملائكه إن كنتم لا تعلمون أنهم بشر. اذا أخبر الله تعالى أنه بعث الرسل وكان عاقبة من كذبهم الهلاك بدلالة اثارهم وكانوا قد قدحوا في القسالة بكون الرسول بشرا ثم بكونه ليس معه ملك يؤيده رد ذلك بقوله مخاطبا لأشرف خلقه صلى الله عليه وسلم لكونه افهمهم عنه مع انه اجل من توكل وصبر عائدا الى مظهر الجلال بيانا لانه يظهر من يشاء على من يشاء فقال ربنا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم اي ما ارسلنا الانبياء من قبلك يا محمد الا رجالا بشرا من بني آدم ليسوا ملائكه وهؤلاء المرسلون نوحي إليهم الشرائع والأحكام والآيات في هذا كثيرة جدا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم أي فاسألوا أيها المشركون أهل الكتاب الذين قرأوا الكتب من قبلكم كالتوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون أن رسل الله كانوا رجالا من البشر ليسوا ملائكه ملائكة هل كان الأنبياء والرسل بشرا أم كانوا ملائكة قال الله تعالى بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ارسلنا هؤلاء الرسل من البشر بالدلائل الواضحه وبالكتب المنزله وانزلنا اليك ايها الرسول القران لتوضح للناس ما يحتاج يعني ما يحتاج منه إلى توضيح ولعلهم يعملون أفكارهم فيتعظوا بما تضمنه وهذه الآية الكريمة تبين منزلة السن النبوية بالبينات والزبر أي أرسلنا الأنبياء السابقين بالحجج والكتب وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أي وأنزلنا إليك يا محمد القرآن لتوضح للناس ما نزل الله إليهم فيه لفظا بتلاوته ومعنا بتفسيره وبيان ما أشكل عليهم منه وتفصل لهم بالسنة النبوية القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية ما أجمل من أحكامه قال ولا علهم يتفكرون أيه أنزلنا إليك القرآن كي يتفكر الناس في آياته ويعتبروا بها ويتعظ فيهتدى بالعمل بها قال الله تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ أفأمن الذين دبروا المكائد ليصد الناس عن سبيل الله أن يخسف الله بهم الأرض يعني أفأمن, أفأمن أن يخصف الله بهم الأرض؟ كما خسفها بقارون أو يجيئهم العذاب من حيث لا ينتظرون مجيئه. الإنسان عليه أن يتخوف أن يتخوف من عذاب الله. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض اي أي أفأمن الذين كفروا بالله وعصوه ومن ذلك سعيهم في ابطال الإسلام وكيدهم بالمسلمين لإيذائهم أن تبتلعهم الأرض فيغيب في بطنها قال أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أي أو يأتيهم عذاب الله غفره من حيث لا يشعرون بمجيئه إليهم ولا يدرون من أين يأتيهم قال أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجز أو يصيبهم العذاب في حال تقلبهم في اسفارهم وسعيهم لمكاسبهم فليسوا بفائتين ولا ممتنعين فربنا هو القادر سبحانه وتعالى أو يأخذهم في تقلبهم أي ويهلك الله الكافرين بالعذاب في حال سفرهم وتصرفهم في معايشهم وأشغالهم قال فما هم بمعجزين أي ليسوا بفائتين الله ولا ممتنعين عليه بل هم في قبضته يهلكهم متى شاء ولا مهرب لهم ابدا قال أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم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 ونواهيهم شيئا بعد شيء حتى يهلك جميعهم قال فإن ربكم لرؤوف رحيم فإن ربكم لا يعاجل الكافرين والعاصين بالعقوبة لأنه رؤوف رحيم بعباده يرزقهم ويعافيهم ويمهلهم ليتوبوا فربنا جل جلاله يختبر العباد ويبتليهم وربنا جل جلاله هو القادر على كل شيء ولذلك هذا الامهال يجعله الإنسان أمامه وأن الساعات والأيام التي يعيشها الإنسان عليه أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء فهذه المهلة يضعها الإنسان للتوبه والعمل الصالح والرجوع إلى الله قال اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخل اولم ينظر هؤلاء المكذبون نظر تامل الى مخلوقاته تميل ظلالها يمينا وشمالا تبعا لحركه الشمس وسيرها نهارا وللقمر ليلة خاضعة لربها ساجدة له سجودا حقيقيا وهي ذليله فالإنسان يخضع لربه ومولاه في النظر إلى أهله لأن كل ذرة من ذرات هذا الكون تدل على الخالق سبحانه. فكيف بالآيات العظيمة كالشمس والقمر؟ لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيء ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داحر أي أولم ينظر هؤلاء الذين مكروا السيئات إلى مخلوقات الله القائمة التي لها ظل كالأشجار والجبال وغيرها ترجع ظلالها من موضع إلى آخر فتميل ذات اليمين أول النهار وذات الشمال في آخره منقاده لأمره خاضعة لعظمته بميلانها ودورانها من جانب إلى جانب آخر وهم صاغرون تحت تسخيره وتدبيره وقهره سبحانه وتعالى قال ولله يصف, ولله يصف ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائجه وهم لا يستكبرون ولله وحده يسجد جميع ما في السماوات وجميع ما في الارض من دابه وله وحده يسجد الملائكه وهم لا يستكبرون عن عباده الله وطاعته وهنا لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة السجود القسري ذكر بعد هنا سجودا آخر بعضه اختيار وبعضه شبه اختيار فقال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من داب أي ولله الله وحده يسجد جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض من كل ما يدب ويتحرك سجود ذل وخضو وكل احد وكل أحد خاضع لربوبيته ذليل لعزته مقهور تحت سلطانه قال والملائكة وهم لا يستكبرون أي والملائكة يسجدون لله وهم لا يستكبرون عن عبادته والتذلل له الطاع.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 وتامل هنا لما مدح الله الملائكة بكثره الطاعة والفضوع لله مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم بالذات والقهر وكمال الأوصاف فهم أذلاء تحت قهره سبحانه قال يخافون ربهم من فوقهم اي يخاف الملائكه من الله الذي هو فوقهم بذاته وقهره وكمال صفاته قال ويفعلون ما يؤمرون أي يفعل الملائكه ما يامرهم الله بفعله ولا يعصونه ابدا وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي ترهبون وقال الله سبحانه لجميع عباده لا تتخذوا معبودين اثنين إنما هو معبود بحق واحد لا ثاني له ولا شريك له ولا شريك فإياي فخافوني ولا تخافوا غيري وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فرخبون أي وقال الله لعباده لا تعبدوا معبودين اثنين فتجعلوا لي شريكا في العبادة إنما هو إله واحد أي إنما المعبود المستحق للعبادة واحد وهو الله وحده فلا تعبدوا غيره قال فإيايا فرخبون أي تخافون وحدي وامتثلوا امري واجتنبونه ولا تشركوا بي شيئا وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبع غير الله تتقون وله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا وله وحده الطاع والخضوع والإخلاص تابتا أفغير الله تخافون لا بل خافوه وحده وتامل هذه الآية العظيمة التي فيها بيان العظمه وله ما في السماوات والأرض أي ولله وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض من خلقه وكلهم عبيده وله الدين واصب أي ولله وحده الطاعة والإخلاص والخضوع والدل دائما في جميع الأوقات فطاعته واجبة وثابتة على عباده ابدا لا تنقطع ولا تزول بخلافة طاعة غيره سبحانه غير الله تتقون أي غير الله أيها الناس تخافون وتطيعون وهو المعبود الحق المتفرد بالخلق والملك والتدبير وما بكم من نعمة فمن الله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 هو الذي يجب أن يعبد هو الذي يجب أن يعبد وحده وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأر أي كل ما لديكم أيها الناس من نعم ظاهرة وباطنة فهذه النعم من الله وحده لا من غيره ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأر أي ثم إذا أصابكم مرض أو فقر أو شدة أو بلاء فإلى الله تصرخون بالدعاء وبه تستغيثون ليكشف عنكم ما أصابكم من شدة لعلمكم أنه وحده القادر على إغاثتكم ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ثم إذا استجاب دعوتكم فصرف ما بكم من ضر إذا طائف منكم بربهم يشركون حيث يعبدون معه غيره فأي لؤم من هذا وهذه الآية العظيمة تجعل الإنسان يخضع لربه دائما أبدا في جميع الأحوال ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون اي ثم إذا ازال الله عنكم شده ورفع البلاء اذا جماعه منكم ايها الناس يجعلون لربهم شريكا في عبادته على الانسان ان يحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى وأن يحذر الشرك ومظاهره من فوائد الايات على المجرم ان يستحي من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات ينبغي لأهد الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي الخوف من الله تعالى أن يأخذهم بالعذاب على غرة وهم لا يشعرون. جميع النعم من الله تعالى سواء المادية كالرزق والسلام والصحة أو المعنوية كالأمان والجاه والمنصب ونحوها لا يجد الإنسان ملجأ لكشف الضر عنه في وقت الشدائد إلا الله إلا الله تعالى فيضج بالدعاء لعلمه أنه لا يغلر أحد على إزالة الكرب سوى فعل الإنسان أن يلجأ إلى ربه دائما أبدا